Я муфтери, я му втери, Алектрий в нобра увидеет طيّرت نومي ما غفّيت يا مفتّري يا مفتّري علّك ديني بنظره ومشي يا مفتّري طيّرت نومي ما غفّيت خليّتني أجري وراك جنّتني ودي لقاك عزلي شوية وانت ولا فريق معاك يا مفتّري يا مفتّري يا مفتري دوختني وشها العيون يا مفتري أصبحت أجرى الممنون يا مفتري دوختني وشها العيون أصبحت أجرى الممنون كلمي لو كلمة فقط كترة غلط غلط Hada je mestašil gutudo filtrate Insada je imema ti hadi, daje je nabimi noje flatsnica ti je مفتر يا مفتري انت وعالتي يا مفتري ارحم حالتي يا مفتر يا مفتر دكتور حالتي بس حربك مفي بعد عطرك عطر يا مفتري خلقتيني بنظر ومشيط يا مفتري يا مفتري, مفتري, مفتري خليتيني اتري وراك جلتيني ودي لقاء عقلي شوية ويختفي وتولى فارق معاك يا مفتري, يا مفتري